بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر إنسان مما خلق, خلق مما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 إنه لطول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين